مكة تشعر بالوحشة خلت الكثير من بيوت مكة أبوابها كالقلوب تضطرب وجدا على أحبتها الذين رحلوا ها صلى الله عليه وسلم يتسلل يزور أبا بكر فيستأذنه الصديق في الهجرة واللحاق بيثرب فمكة بدأت تخلو من الأحبة فيصطفيه صلى الله عليه وسلم لنفسه من بين أهله وأصحابه ويبقيه ويقول على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي تملأ السعادة قلب الصديق وهو يحظى بصحبته فيقول وهل ترجو ذلك بأبي أنت فيقول صلى الله عليه وسلم نعم تقول عائشة رضي الله عنها فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ليصحبه أما أختها أسماء فهي في أشهر حملها الأولى وهي الآن تودع زوجها الشاب الزبير بن العوام الذي سيسافر مع بعض أقاربه نحو الشام للتجارة وفي مكان آخر يجتمع ثلاثة رجال سرا. هم عمر بن الخطاب وهشام أخو عمرو بن العاص وعياش بن أبي ربيعة أخو أبي جهل لأمه اتفقوا أن ينطلق كل واحد منهم ويتسلل بطريقته الخاصة خارج مكة ثم يجتمعون في يوم محدد في مكان اسمه ميضأة بني غفار على بعد أميال من مكة ومن هناك ينطلقون إلى يثرب لكن أسرة هشام شعرت من تصرفاته بعزمه على الهجرة فتم اعتقاله والتحقيق معه وتعذيبه فاعترف فحبس وفي اليوم المتفق عليه كان عمر وعياش في المكان المحدد انتظرا صاحبهما وانتظراه فما أتى فأيقن أنه قد تم القبض عليه فاسترجع وانطلق من دونه وفي الطريق توالت المفاجآت والابتسامات ثمانية عشر من المستضعفين يخرجون واحداً تلو الآخر من مخابئهم على طريق الهجرة لمرافقة القائد عمر بن الخطاب كان منظرهم مبهجاً وهم يتحررون من الطغيان يقول أحد أطفال المدينة واسمه البراء ابن عازب أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانا يقرآن الناس فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما مكة فموحشة يسير أبو جهل في طرقاتها نحو بيت أمه فيجدها في حالة غضب شديد فيسألها فتخبره أن أخاه عياشا قد فر نحو يثرب وحلفت ألا يمس رأسها ماء أو مشط حتى يعود فجن جنون الطاغوت ونهض هيا راحلته وحمل سلاحه ونادى بعض رجاله وانطلق نحو يثرب محملا بالشر